Ma وان <تصفيق> کہا رہی کہنے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ نَسِينَا وَظَلَّلُهُ النَّفْسُ دِيمُبِ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرنا وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اذ قارن قومي الا انت Hvala što